يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَن ٱغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا ليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير